وأقيم الوزن بالقصف ولا تخسر الغيزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحظ للعصف والريحان فبأي آناء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج النار فبأي آماء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواري منشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها فبأي آلاء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 فَبِأي آلَ يَرْبِكُ مَا تُكَذِّبَنَّ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَذِهَانٍ فَبِأي آلَ يَرْبِكُ تكذبان يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ بالنواط والنقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء كذب ولمن خاف ما قام ربه جنات فبأي اي ربكما تكذبان دوام تن نبي اي ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائرها منه استبرق وجن الجنة هيدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهم منس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والموجان فبأيي آلاء ربكما تكذبان فجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأيي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آماء ربكما تكذبان لم يطمثهم منس قبلهم ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان على رفاف خضر وأبقر حسان فب que